وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وتر فإذا عليها الماء وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.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 يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من رم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساوط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 فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَأَصْحَابُ مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخلتهم فكيف كان نكيت فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة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 يؤمنوا به فَتُخْبِتَ له قلوبهم وَإِنَّ الله لا الذين آمنوا الى صراط مستقيم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 ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألم أن الله, الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير.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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة من أبيكم إبراهيمه وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس